Thank you. النهاردة المعد يا وردة كان النهاردة المعد يا وردة بقى لي الساعة تخليك شهدك حلفتلي وقالت جاية سدأت كلامها وجيت وهفات الوقت عليها لا برأتي ولا تهنيت وعيد البلد للحبيبة حبيبه على عمري بيجي من الغرام جاي لك انت ما انتو كده كل هي مش يعني من فين زهرها ذو إقال سميه إقال هي بتقول يعني يعني ولا يعني يعني يعني كلام عيال كلام عيال مقطوع من الصبح قاعد والقلب بيعمل ماس دي حاجه تخلي حدي الضعم انبوخوا يا ناس تسمح تيرد علي يهدانة فتاقرتك هي من هي هي اللي اخدتي سابتني مثلها على عيني <تصفيق> مانا ما برضو مستني حبيبتي وفي معاد بينها وبيني اهي هي جاية بص هي بصحيت مزبوط هي مظبوط مظبوط اهي هي هي حبيبتي لا ده حبيبتي لا ده حبيبتي دلوقتي تشوف, دلوقتي تشوف اصلا انا مش عايزة كلام يلي بشوفك في الاحلام احلامي وهبابي تبقى تغطى زاعد مدنام من اللي شغلك وشغلتي من اللي جاية هنا تقبلي بحبه وبدوم في واحد لطيف حقيقي كيرسي لازم انا اللي بتحبيه لا لا لا ولا لا لا لا وايوه يعني ايوه ولا ايه يعني لا لازم انا اللي بتفديك برضه لا لا لا لا لا يبقى طاقه ان هو حد ويلا طي بتحبي مين فينا انا في الحقيقة محتارة بينكم مش عارفة مين الحبيبي منكم حاختاري ضحة بحبي هكتر متى احبيت قلبي واللي بيه واني <تصفيق> ضحيت بأيامي وضاعت كلها في حبك <تصفيق> وانا ضاحيه يا حياتي بغنوة اي كل ويا روحي جديد كل ملوخيه لا نتكادوني ولا عندهم خبر اهل الهاوى الحقوني ذا الحب في خطر